أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم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 فَإِنَّ اللَّهَ رَغِمَ عَنكُم وَلَا يُرْضِي عِبَادَهُ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَذَرُّ وَاذِرَةٌ وَلَا ثُمَّ إلى ربكم أرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا نعمة نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أنذاذ ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا، إنك من أصحاب النار.